البهائم العجم تؤمن بوجود الله وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمة نحو السنة تقول اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنحنا سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم mwaka غيركم